قال هذا رحمة من ربي فإلى جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي, وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أفحتب بالذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخترين أعمالا الذين ضل تعيهم في الحياة الدنيا وهم يحتبون وهم يحتبون أنهم يحسنون صنع هؤلاء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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في اردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ رَبِّهِ أَحَدًا